ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها رواه مسلم وعن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال ان فرطكم على الحوض وان عرضه كما بين ايله الى الجحفه اني لست اخشى عليكم ان تشركوا بعدي ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوا فيها وتقاتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قال عقبه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 رواه مسلم وعن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق رواه مسلم وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي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 فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أونيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله رواه مسلم عن ابن المنكدري سمع جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قطوا فقال لا رواه مسلم وعن موسى بن أنس عن أبيه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل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 فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا لإدراك شهر الصيام والقيام له الحمد في البدء والختام والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أخيرة خلق الله السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجرين السلام عليكificar وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار السلام عليك يا رفيقه في الأسفار جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا اللهم ارضى عنه وارضى عنا به السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا من أيد الله به الدين جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا اللهم ارضى عنه وارضى عنا به إخوة الإسلام في كل مكان أقبل رمضان فانفتحت له قلوبنا وصدورنا وامتلأت نفوسنا قبطة وأملا واستبشرنا بفضائه الطاهر رمضان اشتقنا لك وتاهت الأرواح وهفت لشدوء ذانك الآذان رمضان همت سحائبك الندية حتى نتم بالرحمة والغفران إخوة الإسلام إن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة وفضل كبير حتى إن العبد ببلوغ رمضان وصيامه, وصيامه وقيمه يسبق الشهداء في سبيل الله الذين لم يدركوا رمضان أهلاً رمضان أهلاً بشهر الإيمان شهر النفحات والبركات نعم نستقبل ضيفا إخوة الإسلام ضيفا عزيزا غائبا لا يفد إلا مرة في العام يزورنا قبا فنكون أشد له حبا ضيفا تخفق بحبه القلوب قلوب المسلمين وتشرب إليه الأعناق شهر متميز عن باقي الشهور لفضائله وبركاته وخصائصه فيه ليلة من حرمها فيه ليلة من حرمها حرم خيرا كثيرا إن الله رفع قدر هذا الشهر الكريم في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فجعل الخير كله في هذا الشهر في أوله ووسطه وآخره قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نعم شهر إخوة الإسلام فيه تدعيم لأواصله صلة الرحم والمحبة وهو مناسبه للإكتار من عمل البر والخير والإحسان وقراءة القرآن أقبل شهر الصوم بلفحاته وأنواره فأشرقت النفس على العطاء والحب والنقاء شهر كريم تحيي القلوب تحيي القلوب في فيض رباني فتصبح الحياة حبا والعطاء نورا نعم شهر عظيم ووافد كريم عظيم النوائل جليل المكارم أقبل شهرا طالما انتظرنا نفحاته وطالما تاقت الأنفس لنسائم الإيمان شهر نتعرض فيه لعطايا الرحمن فلنجعل منه فرصة ومحطة لتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى وفرصة لتزكية النفس إخوة الإسلام صور حية ومباشرة من جانباتي وأروقتي هذا المسجد العظيم لجموع المصلين الذين هم في هذا الوقت المبارك ما بين قائما وراكع وساجد وتألن لكتاب الله عز وجل ساحات مسجده صلى الله عليه وسلم تكتبوا بالمصلين الذين هم الآن في هذه اللحظات في طريقهم إلى هذا المسجد المبارك